الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله وفلا مدلله ومن يضل فلا هاذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد هذا اليوم أيها الأخوة الأخبة في اسم الله البر سبحانه وتعالى البر يعني بعض العلماء ذكروا المعنى اللغوي في ذلك وذكروا اشتقاق يعني كلمه البر ان شاء الله عز وجل فيما سياتي ولعل هذا سيأتي عند يعني ذكر علاقة هذا الاسم بالمعنى يقول المصنف حفظه الله وقد ورد في القرآن الكريم يعني هذا الاسم البر في موضع واحد وهو قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم الله عز وجل يذكر أهل الجنة حينما يدخلون الجنة فيقول عز وجل في حقهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووفانا عذاب السموم عذاب النار يعني ذكريات أهل الجنة كيف يقبل بعضهم على بعض ويقول كيف كنا يعني في الدنيا خائفين مشفقين فالله عز وجل من علينا وتفضل وأكرمنا سبحانه وتعالى وخانا عذاب النار هذا من ذكريات أهله أهل الجنة آه إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إن يعني هذا فضل الدعاء فضل الخوف من من الله عز وجل فضل خشية الله إنا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم قال ابن جرير يعني البر هنا بمعنى اللطيف اللطيف الرحيم ومعنى يقول مصنف ومعناه يعني كلمه البر الذي شمل الكائنات باسرها ببره ومنه وعطائه والحقيقه يعني هل نقول شمل يعني شميلها ببره ولا ببره ببره ايه طيب كلمه البر ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ايه يعني هذا تعريف البر ولكن اذا قلنا البر فهذا البر عبارة عباره عن مصدر يعني بر يبر بره بره يبر برا فهنا اذا قلنا من بره مثل يعني كما تقول ايه لطفه فضله فضله لطفه بره إيه هذا اللي يعني المقصود لذلك قد تتكرر كلمه بره بره حتى إلى انه بره معطوف على منه مَنَّ يَمُنُّ مَنًّا بَرَّ يَبُرُّ يَبَرُّ بَرًّا وَمَنَّ يَمُنُّ مَنًّا فهي معطوفة إيه؟ الذي شامل الكائنات بأسرها ببره ومنه وعطاه ها اللي هي ايه يعني بر ومن المصدر مصدران من بر يبر يبر ومن يمن فهو مول النعم سبحانه وتعالى واسع العطاء هذا معنى إيش البر أنه الله سبحانه وتعالى ينعم ويتفضل على الخلق فهو أمور النعم واسع العطاء دائم الإحسان لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوفا سبحانه وتعالى وبالمن والإحسان معروفة تفضل على العباد بالنعم السابقة والعطاء المتتابعة والالاء المتنوعه ليس لجوده وبره وكرمه مقدار يعني في بعض السياق قد يكون معنى بره كما قلنا ليس البر ان تولوا وجوهكم وغير ذلك من يعني هذه المواطن وقد تكون تاتي بمعنى البر ان الله عز وجل يعني يمن على عباده باثار هذا الاسم وبالنعم وبالالمنح والعطاء سبحانه وتعالى فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع والعطاء المدر يعني هنا اراد المصنف ان يبين ان كلمه البر هو الانعام والعطاء والإحسان وال يعني الاداء متنوع و العطايا المتتابعة التي يتفضل بها سبحانه وتعالى على عباده. يقول وبره سبحانه بعباده نوع عام وخاص عام وخاص. هنا ايش بذكرك هذا دائما بالرحمن والرحيم وكذلك قد يكون هناك استقراء لكثير من الأسماء. تجد فيها ايه اه بتلقى كذلك التربيه نوعان التربيه العامه والتربيه الخاصه الرحمه العام والرحمه الخاص وقد تقول اللطف العام واللطف الخاص آه؟ بالضبط ايه وهذا كله اخواني يعني ممكن ان يستقرى في اسماء الله عز وجل في هذين النوعين العام والخاص العام يسع الخلق كلهم والخاص بأهل الإيمان وأهل التقوى الآن هذا الشيء العام وسع الخلق كلهم فما آمن شخص إلا وسعه من الله تعالى وفرض عليه أحسنه قال سبحانه فما من شخص فما من شخص إلا وسعه من الله تعالى وفاض عليه إحسان ما من شخص سواء كان مؤمن أو كافر إلا وسعه الله وسعه من الله وعطاء الله وكرمه وفاض عليه احسانه قال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله عز وجل يقول كرمنا بني ادم هذا من جمله ايه بر الله عز وجل بني البر العام انه ايه كرم بني ادم فخلق العبد على احسن الهيئات واكملها وفضله عليه وحملناهم في البر والبحر في, في البر على الدواب من الانعام والخيل والبغال ويش الان السيارات والبحر والبحر على ايش السفن وغير هذا البر والبحر ايش يعني الان الجو طائره ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا ابن جرير رحمه الله يقول ولقد كرمنا بني ادم بتسليطنا اياهم على غيرهم من الخلق وتسخيرنا يعني سائر الخلق لهم كيف ربنا عز وجل سخر السماوات ايه لبني آدم الإنسان سواء كان كافرا أو مؤمنا. تلاقيها الأسد ايش قوة الأسد يعني الإنسان يستطيع إنه يضع فيه ايش في قفص يعني يمكن لشخص واحد يأتي يعني إلى مجموعة من الوسواس يضعها في قفص اليس كذلك الآن التقنيات الموجودة يعني. الله عز وجل يعني سلط الانسان على إيه؟ سلطه على يعني سائر هذه المخلوقات مهما كانت يعني قويه وما كانت كذا فسخر له هذه المخلوقات وسلطها وسلطه على غيره من الخلق ويقول تسخيرنا سائر الخلق لهوم وهذا التكريم يدخل فيه خلق فيه خلق الانسان على هذه الهيئه الحسنه والصوره الجميله والقامه الطيبه وجعل جعل له سمعا وبصرا وفؤادا وجعله يمشي قائما منتصبا على رجليه يعني هذا من جمله التفسير ان الله عز وجل جعل الانسان على هيئه حسنه وصوره جميله وقامه طيبه جعله السمع والبصر والفؤاد جعله يمشي قائماً منتصباً على رجليه هنالك من يمشي على, إيه؟ على أربع ويأكل بيده وغيره يأكل بفمه، خصه بأنواع من المطاعم والمشارب والملابس تجد بعض البهائم والدواب كما ورد في الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه بحرج القادرات الأوساخ بأنفه بينما تجد هذا الانسان مكرم في طعامه في شرابه في لباسه في الماوى الماوى كثير كم من ال يعني المخلوقات لا ماوى لها لا سكن لها لا ثياب لها تسترها ما هي عاري بعوراتها وبكذا الانسان الله عز وجل كرمه بالسفر وبالعثة إذا كان هو أراد بعض الناس لا يريد إيه لا, لا يريد هذا لا يريد يخلع الثياب ويفتضح نفسه ويصر بالعورات ولا حول ولا قوة إلا بالله فخالف يعني فطرته وأراد أن يتشبه بالبهائم والدواب يتشبه بالبهائم والدواب والخاص البر الخاص ولك أن تقول البر الخاص هو هدايته من شاء منهم لهذا الدين القويم هذه كما قلنا التربية الخاصة الحمد لله رب العالمين تربية خاصة وتربيه عامه هذه التربية الخاصة كلمة الرحمن والرحيم إنه الله عز وجل آآ آآ بكلمة الرحمن عامه للمؤمن الكاثر في الدنيا والآخر ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخر هنا كذلك هذا يا ما كيف يبر الله عز وجل يعني, يعني هذا البر الخاص هو هدايته ومن شاء منهم لهذا الدين القويم وتوفيقه لطاعة رب العالمين ونيل ما يترتب على ذلك من السعالة في الدنيا والآخر قال تعالى ان الابرار لفي نعيم الذين اطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي ابرار هؤلاء هم الابرار الذين ان نسال الله ان نكون منهم الذين اطاعوا الله سبحانه ولم يقابلوه بالمعاصي لفي نعيم في دورهم الثلاثه في الدنيا في البرزخ يوم القيامه وتفاصيل يعني بره بعباده واصفيائه امر لا يمكن حصره ولا سبيل إلى استقصائه من ذلك أنه تبارك وتعالى يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر يتقبل منهم قليل من العمل ويمثيب عليهم الثواب الكثير ايش هذا يتعلق باي اسم بالشكور أحسنت أبا أحمد ما شاء الله ويعفو عن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم ويجزيهم بالحسنه عشر امثالها ويضاعف لمن يشاء ولا يجزي بالسيئه الا مثلها ويكتب لهم الهم بالحسنه اذا هم بالحسنه ولم يعملها الله سبحانه وتعالى يكتب له ايه يعني حسنه ولا يكتب عليهم الهم بالسيئه اذا هم بالسيئه ولم يعملها لا يكتب له ايه هذه السيئه فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له إيه؟ حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبع سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب هم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت كتبت إيه؟ سيئة واحد عدل الله بل كرم الله ومن الله ونطف الله وبر الله سبحانه وتعالى ورحمته وكذلك فتحه أبواب الإنابة والتوبة والأوبة إليه مهما كثرت الذنوب وتعددت الآثام يعني مهما كثرت الذنوب العبد وتعددت الآثام فالله عز وجل من يعني بره بره الخاص بعباده المؤمنين أنه قال لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأن كان هذا النص حقيقي يعني عام لعموم الخلق قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فكل من دخل في دائرة التوحيد ف يعني هنا في موطن او في محل المغفره باذن الله في مظنة المغفره باذن الله سبحانه وتعالى لا تقنطوا من رحمه الله لا تياسوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم هذا فتح الله جلباب وجل باب الانابه والتوبه والاوبه مهما كثرت هذه الذنوب وتعددت الاثام وفي الحديث القدسي يقول تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالك دعاء ورجع هذا فضل الدعاء فضل إيه؟ الرجع غفرت لك على ما كان منك ولا أبالك يا ابن آدم لو بلغت دنوبك عنان السماء العنان يعني السحاب العنالة لو بلغت السحاب الذي في السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بما يقارب ملأها من الخطايا ثم رقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفر هذا يعني من بر رب العباد عز وجل لعباده المؤمنين ادعو وارجو الله وطب الى الله واستغفر وعليك بالإنابة والتوبة فلو أتيت يعني بقراب الأرض خطايا لا أتاك بقرابها مخفى لكن قال ماذا لا تشرك بي شيئا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا الشرك يعني الخلود في النار الخلود في النار اللهم اجرنا به لا الف سنه لا الف الف ولا يعني لا مليون ولا مليارات ولا لا خروج لماذا لانه يعني اختار لنفسه هذا الكفر والشرك كذلك من بره سبحانه وتعالى بهم يعني بعباده المؤمنين معاملتهم بالصفح والعفو وستر الذنوب والتجاوز عنها هذا اخذناه كذلك صح يتعلق باسم اخر فعن عن ابن عمر شو الدرس اللي قبل هذا كان ادو علاقه هذا الكلام صح فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه يعني ستره وعفوه الله نسال الله أن يضع علينا عفوه وستره سبحانه وتعالى فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه في روايه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول اي ربي اعرف اي ربي اعرف حتى اذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه انه هلك يقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا تعرف ذنب كذا تعرف ذنب كذا تعرف ذنب كذا؟, كذا فالعبد يشكو اي ربي اعرف اي ربي اعرف اي ربي اعرف حينما يرى ورأى في نفسه أنه هلك. يقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم هذا من إيش بدخل في أي اسم في اسم شو درسنا اليوم البر يدخل في اسم البر يدخل في اسم الستير يدخل في اسم الغفور ويدخل في اسم اللطيف يدخل في اسم الرحيم أدخل في أسماء كثيرة فحينما يعني يقرره سبحانه وتعالى بالذنوب ورأى أنه قد هلك قال سترته عليك في الدنيا وأنا أخفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق نصر الله العافية فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الخزي لهم والعذاب والخلود في النار نسأل الله العافية فيقول الأشهاد يعني الملائكة والأنبياء عليهم السلام الذين شهدوهم وحفظوا عليهم ما كانوا يعملون الاشاد جمع شاهد واضح فيقول الاشاد يعني الملائكه والانبياء عليهم السلام الذين شهدوهم وحفظوا عليهم ما كانوا يعملون من الاعمال القبيحه والفاجره والخبيثه يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على على على الظالمين ومطالعة العبد لهذا البر العظيم من سيده ومولاه نافع له غاية النفع حينما يطالع العبد ويتأمل يعني ما يعني يطالع بر الله عز وجل له فإنه يستفيد إذ به يعرف عزة الله عز وجل في قضائه وبره في ستره وحلمه في امهاله وكرمه في تيسيره لعبده التوبة والإنابة وفضله في مغفرته وهذا يسوق العبد إلى حسن الإخبار على مولاه خضوعا وتذللا رغبا ورهبا رجاء وطمع حينما يطالع العبد يعني بر الله عز وجل له العظيم فيعرف الحقيقة عزة الله في قضائه ان الله عز وجل على كل شيء قدير لا أحد يمنع يعني هذه القدرة الربانية من الانتقام ومن إدخال أهل النار في النار ومن تعذيبهم في الجحيم فلذلك هو يزداد يعني معرفة بهذا الاسم وحبا له وينتفع بذلك ويتعرف على هذا الاسم ويعرف يعني بر الله ومنه ولطفه وكرمه عليه سبحانه وتعالى كذلك الحلم في الإمهال وعدم التعجل والكرم في التيسير لعبده أنه أكرمه بتيسير التوبة والإنابة وأنه تفضل عليه في المغفرة فحينما يراه الحمد لله يا رب لك الحمد لك الحمد فيزداد خروعا تذللا رغبا غابا رجاء طمعا قال ابن القيم رحمه الله يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصيه مع كمال رؤيته له كيف نعرف يعني بره عز وجل حينما يستر عليك وانت ترتكب المعصيه مع كمال رؤيه الله ليس كمثله شيء كمال السمع كمال العلم كمال البصر كمال القهر، كمال القدرة على الانتقام، ومع ذلك يستر سبحانه وتعالى على هذا الإنسان، ويفتح له باب التوبه بل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هل من سائل ف، وهل من مستغفر فأخفر له؟ وهل من داع فاستجيب هل من سائلا فأوقيه وهل من مستغفر فاغفر له وهل من داع فاستجيب له ومن أسمائه البر وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه عنه وكمال فخر العبد إليه الله عز وجل له كمال الغنى كمال الغنى فالله سبحانه وتعالى ينعم ويتفضل بكمال البر عن كمال غنى عن كمال غنى مع كمال فقر العبد يعني العبد كل فقر إلى الله عز وجل وكل معاني كمال الغنى متحقق في عند الله سبحانه وتعالى. فيشتغل بمطالعة هذه المنه ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فهو هذا العبد ينظر إلى يقارن يقول عظمة رب العالمين كيف من علي بالإحسان بالخير كيف بالكرم بالعطاء سبحانه وتعالى وأنا كامل الفقر عندي كمال الفقر اللهم لك الحمد منه فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه وتعالى وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل ذل معصيته فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه والمطلب الأعلى والمقصد الاسنى حقيقة هذه مسألة يعني في شيء من التفصيل للإنسان الإنسان احيانا قد يشتغل بمطالعة الذنب والاستغفار والتواضع والإخبات والشعور بآثار ذل المعصية فتكسبه ايه يعني مزيدا من التواضع ومزيدا من مراقبة الله سبحانه وتعالى لأنه يعظم الذنب طبعا في بعض الناس يخترف من الكبائر وهذا مثل مثل منافق كما في اثر ابن مسعود رضي الله عنه المؤمن كانه اذا اقترف الذنب فانه تحت جبل يوشك إيه؟ ان يقع فيه والمنافق كأن ذبابه مرت لانفه فقال بها هكذا يعني بلهجه بعض اللهجات كش كش استغفر أستخر حتى بعض الناس يا أخي أنت فتريت علي وعملت وكذا وعملت قال استغفر ما شاء الله يستغفر الله هذه استغفر الله حقوق العباد حقوق العباد، كيف تخفى حقوق العباد؟ الله يخفر كل شيء إلا حقوق العباد، ما يتعلق بحقوق العباد حتى الشيء يغفر له كل شيء إلا إيه؟ الدين الأمانة أدي امانته فلذلك يعني في هنالك درجات ومنازل للعباد من هذه المنازل امر الانسان يراقب الجنايه وشهود ذل المعصيه ويتقرب من الله عز وجل لكن احيانا ينشغل العبد الحقيقة تصير تقل المعاصي والذنوب فيكثر هنا مطالعه منه رب العالمين وكرم من رب العالمين والتفكر بالاسماء والصفات ويعني الحقيقة واحسان ربنا سبحانه وتعالى مع مع التفكر في ضعف العبد وهوانه وما هو فيه من حال فدائما دائما يعني يشهد الحقيقه هذه المنزله العظيمه في مطالعه البر والاحسان الكرم الذي هباه الله عز وجل وما نبه عليه رحمه الله أمر يغفل عنه كثير من التائبين فيشتغلون بعظم الذنوب التي ارتكبوها وكثرتها ويغفلون عن ذكر سعة بر الله وعظم منه وجزيل كرمه المسألة حقيقة مهمة يا أخوان يعني مرحلة أنه الاشتغال بعظم الذنوب اللي ارتكبها والاستغفار منها شيء مهم جدا لكن هذه المرحلة ينبغي الا تشغل العبد أرجو الانتباه أرجو الا تشغل العبد عن إيه عن ذكر سعه بر الله وعظمة منه وجزيل إيه الكرم حتى لا تبقى في دائرة إيه دائرة واحدة اللي هي دائرة المغفرة والرحمة الذي تتعلق برب العالمين ودائره ايش ضعفك وهوانك انت يا عبد الله فقرك وضعفك يعني او اختراف الذنوب انك اقترفت الذنوب لا توسيع الدائره هنا الحقيقه ان تجعل النصيب الاوفر والحل الاكثر في ايه في ذكر ساعة بر الله وعظم منه وجزيل كرمه وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وهذا هو معنى الشكر أو معنى من معاني الشكر إنه أنت تعيش في شكر الله سبحانه وتعالى فا هو لا شك له ارتباط ارتباط في ذلك واضح يا إخواني هذه حقيقة من, من, من أخطر المسائل التي ينبغي التنبه إليها وهذا من بر الله عز وجل يطار العلم الذي حضر هذا الدرس إيه؟ ومن منه وكرمه وفضله عز وجل أن يفهم هذه النقطة حتى يحول مسار ومسيرة حياته على النحو الذي بينه ابن القيم رحمه الله واضح الكلام احنا حضر الدرس هذا هذا يعني تعرف احيانا في فوائد في درر ولكن كما يعني بعضها اعظم من بعض اليس كذلك بعضها إيه؟ اعظم من بعض نعم الإعادة؟ ما شاء الحال ابن القيم رحمه الله يعني يذكر هنا نقطة حقيقة أن بعض الناس ينشغلون في بجناياتهم وشهود دل معاصيهم فيستحذرون عظمة الله وضعفهم استحذرون ضعفهم هذا شيء جميل جدا لكن هنا يوجه ابن القيم رحمه الله الحقيقة إلى أمور, إلى أمور أخرى يعني هذه المرحلة لا نمكرها يعني نقول بإلغائها من حياة الإنسان المسلم لا، هذه منزلة من المنازل من الطيب أن يعيشها الإنسان لكن لا ينبغي أن تشغل الإنسان عن المرحلة الآتية وعن المنزلة التي يعني الآن سيأتي ذكر هذا الأمر أن كثيرا من التائبين ينشغلون بعظم الذنوب التي يرتكبونها وبكثرتها عن ذكر سعة بر الله أطاء الله مني جزير كربي سبحانه وتعالى ف هذا حتى لا يبقى في دائره واحده الانتقال الى, إيش؟ إلى المنازل, الأخرى. المنازل الاخرى وهي ان يشاهد الحقيقه يعني منزله سعه بر الله سبحانه وتعالى ان يعيش في هذه المنزله وان يتفكر في سعه بر الله عز وجل وعظم منه وجزيل الكرم ومن عظيم بره عبد سبحانه وتعالى انه معك ما معك مرغنا انه سبحانه يفرح بتوبه التائبين وانابه المنيبين فهذه المنزله يعني هذا الكلام الذي تكلمناه هو الا تبقى في دائره واحده ان تنشغل بيعني بما يتعلق بالاشتغال بالجناية وشهود ظن المعصية وإنما أن تنطلق الحقيقة إلى الاشتغال بالله فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى ليس فقط يعني النظر أنا عصيت عصيت ويعني فقط وإن كان طبعا يعني إن العبد لا يدخل الجنة بالذنب يخلي. لماذا انه دائما يطالع هذا الذنب ويخاف يرجو رحمة ربه ويخشى على هذا فتكسبه إخباطا هذا إنسان يعمل الصالح يرى قد يتكبر عياذا بالله عز وجل فيكون ذلك سبب خساره عياذا بالله واضح كلام يقول ومن عظيم بره سبحانه بعباده أنه مع كمال غناه يفرح بتوبه التائبين وإنهمة المنبين تذكرون هذا الحديث ذكرناه سابقا أليس كذلك ذكر في في موطن سابق في اسم من أسماء الله من حديث آنس هنا يقول ففي صحيح مسلم من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها الصماروف أليس كذلك؟ الرجل يبقون كذا يعني يعني على راحتي بأرض فلا عليها الطعام والشراب ان فلتا ايس منها اتت شجره وطجع في ظلها قد ايس من راحته بينه وكذلك لك انا ابقى هنا حتى اموت واذا بها قائمه عنده كم تكون فرحه هذا الانسان فاذ فاخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك أخطأ من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح الله اشد فرحاً يعني من هذا الإنسان الله أشد فرحاً لذلك من كمال مودته في الودود أخذنا انه من كمال مودته أنه يفرح بتوبتهم ايه واضح اخواني من كمال الموده انه يفرح بتوبه عباده ومن كمال بره يفرح بتوبه العبد واضح ولهذا الفرح شان لا ينبغي للعبد اهماله والاعراض عنه اذ ان مطالعته من اعظم ما يكسب القلب طمانينه وشوقا الى الله هذا له علاقه بالكلام السابق ايش الكلام السابق الاشتغال بذل المعصيه ومطالعه الجنايه انه توقف عندها والجمود يعني عندها لا آه. هنا ان يطالع إذ إن مطالعته من أعظم ما يكسب القلب طمأنينة وشوقا إلى الله ولهجا يعني يولع به ويثابر عليه لهجا بذكره سبحانه وشهودا للطفه لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ولبره وأنه سبحانه وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين عز وجل. يا اخواني هذا الكلام رجاء حينما تذهبون إلى البيوت ان تتأملوا مرة اخرى ان تعيدوا الاستماع وان تقرأوا هذا وعلى كل حال هذا ان شاء الله يعني سيسجل في الموقع فيمكن ان تسمعوا هذا مسجل يعني تسجيلا يمكن ان يسمع في موقع العبد الضعيف يعني وعاد الاستماع إليها كلام مهم مهم مهم مهم يرفعك إلى أعلى الدرجات عند رب العالمين أول خطوة أن تفهم هذا الكلام وأن تسعى لي يعني الحقيقة العمل بمخضاء وأن تثبت على ذلك ثبتنا الله جميعا ومما ينبغي أن يعلم هنا أن البر سبحانه يحب أهل البر فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قام به من البر ويحب أعمال البر فيجاز عليها بالهذى والفلاح والرفعة في الدنيا والآخر هنا البر أصله التوسع في فعل الخيرات حتى قيل يعني البرية سميت برية بسبب ايه اتساعها البرية بسبب ايه اتساعها وربما حينما نقول حج المضرور يعني لمعنى الاتساع لهذا المعنى اصله التوسع في فعل الخيرات ومنه حينما تقول يعني البر اللي هو البحر واه مقابل ايه البر لاتساعه واضح فمشتقات برر ايش العامل اللي فيها الاتساع واضح انت تنظر كل كلمة فيها برر حاله امل البر لاتساع ايش البر اللي هو ايه مقابل البحر والبريه بسبب الاتساع مثلا والبر بسبب الاتساع يعني الاتساع في الاحسان والزيادة الاتساع في الاحسان والزياده والبر اصله التوسع في فعل الخيرات واجمع الايات لخصاله قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين يعني هنا البر في اشتقاق علاقة بين البر والبر واضح يعني يبر الله بالبر يبر الله بايه بالبر ليس البر من تولوا وجوها في القوية المشق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه يعني اتى المال على حبه دول قربة على حب المال يعني اتى المال على حبه يعني على حب المال يعني اعطى المال مع حب المال وهو صحيح شحيح يامل العيش ويخشى ايه الفقر واتى المال على حبه يعني واتى المال وهو يحبه يعني مع حبه على حب المال لذوي القربه واليتامه والمساكين وابن السبيل والسائلين لذلك استرع انتباهي قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون فهذه ربما تدخل ايه لكل انسان والله اعلم لماذا رب ومما ينفقون للجميع يعني رزقك الله بمئة حبه التمرة صدق منهم حبه حبتين ايه ريسك كذلك وما نقص من, من صدقة فلا يشترط في الانفاق العام غير انفاق الزكاة الزكاة واجبة بضوابط يعني في عندنا ضوابط شروط بالزكاة اما ومما رزقناهم ينفقون اللي هي تدخل فيها التنفل و يعني عموم البر والله تعالى اعلم كل بحسب ايه قدرته بحسب ايه القدره يعني اتقوا النار ولو بشق تمره فاي شيء يا كما ورد عن ابي مرثد حينما سمع عن بعض اصحاب النبي عليه السلام حديثا سمع حديثا بلغه حديثا عن مسلم فكان يكون البصلة والكعكة في جيبي قالوا تلمتني ثيابك فذكر الحديث الذي ذكرته لكم يعني يعني آنها فما أخطأت صدقة. واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب الصلاه الصولات وآت الزكاة والمخون بعاد المذاعال والصابرين في الباساء في حال الفقر والضراء في حال المرض والأسقام وحين البأس القتال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ابن القيم رحمه الله كلام جميل ماتع في معنى البر هنا ليس البر أن تولوا يقول وقد جمع الله خصال البر في قوله تعالى ليس البر ان تولد انظر رساله تبوكيه في, في المقدمه في رساله تبوكيه لمن شاء كلاما ماتعا نافعا رائعا جميلا جميلا لمن اراد فارجعوا لي رساله تبوكيه في المقدمه في يعني يقول جمع الله خصال البر في قوله تعالى ليس البر وقال الله عز وجل لن تنالوا البر هنا معناها الجنه الجنة شوف برراء البر جاءت معنى الجنة جنة عرضها السماوات والأرض هذا من معنى الاتساء لن تنالوا البر لن تنار ايش معنى البر هنا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون من المال ومما أعطاكم الله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم شو مكتوب عند كتاب الآية؟ مكتوب عمران 129 خطأ عمران 129 عمران 129 129 ليس 129 قال, قال قتادة قال قتادة قال قتادة رحمه الله لن تنالوا بر ربكم حتى تنفق مما يعجبكم ومما تهوون من أموالكم ألهمنا الله جميعا رجل أنفسنا ورزقنا من فضله و الحق وجوده ما لا نحتسب انه سميع مجيب صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ويا.